بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافدين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائقين 119. ولكت والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 110. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم انجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك ثيمانهم فإنهم غير ملومين فما نبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لهم لأماناتهم وعهدهم راعو 112. والذين هم بشهاداتهم قائمون 113. والذين هم على صلاتهم محافظون 114. أولئك في جنات مكرمون 115. فما للذين كفروا قبلك مطعين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 إِلَّا خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعَانَ كَأَنَّهُمْ إِلَى مُصَبٍّ يُفْضُونَ 119. خاشعة أبصارهم ترهقهم دلها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون